أعرض بالله من الشلطان الرجيم Gəlir-i-məliyə سماس تجري من تحتها run وحللوا لنا فيها أميناً خلّون فيها من أساس ويفدون عن سبيل وَ يريدد في ب إِحَ جيا <تصفيق> لي le va يشهدوا منا في عدم ويذكر Q1 تُسَبِّحُ اسْمَهُ فِلَن نَّسْلُكُم لَّمَّا آمَنُوا إِلَّا مَا يَكِلُ مَا يَقُولُ فاجتنبوا الريس من الوسان واجتنبوا قول <متصفيق> а Right now باشر المخبتين البتين الذين اذا ذكر الله وعجلس قل لهم صادرين على أعصابهم والمقيم الصلاة, والمقين الصلاة Yəni mən la Və <coughs> تَنْسَأُ أُمَّنَ لَنْ قُمْ وَيَنْسَأُ وَرِثَ كَنزُهُ رَبُّهُ بِكُنْ بِرُبِّ اللهِ على ما ذا بِكُنْ بِرُبِّ و كل خا